بصمتك ضع بصمتك اقبل منى ضع بصمتك هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من امل أشهد علينا لمستك اقبل منى ضع بصمتك دعنا نسامر من امل اشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك اقبل هنا اقبل هنا بصمتك ضع بصمتك